إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجلين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وَكَذَلِكَ يَجْجَ بِيكَ رُبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَا دِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِي عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ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 ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه اطرحوه ارضيه يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهم على غد يرتع ويلعب وإنا له قَالَ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله انه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه كَذِبَ كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِحُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَى قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بما يعملون وشروه بثمن بخس درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا يأخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولمّا بلغوا شطّه أتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين ورآت الجثة التي هو في بيتها عن نفسه وغُلقت الأبواب وقالت هيتلك قال ما عاد الله قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفرح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ارواى برهان كَذَالِكَ لِنَصْرِ فَعْلُ السُّوءِ أَوِ الفَحْشَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقُدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيْفًا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 فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه مِنْ من إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ عظيم يوسف عَنْ عن هذا واستغفري يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه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 ولَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَأْمُرُهُ لَيْسَ جَنَّةٌ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجَنُ وَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إلَيْهِ وَإِلَّا تُصْلِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُو إلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ وَدَخَلَ قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتعوينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم خيرتهم كافرون والتابعة ملّت آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا ذلك من فضل الله علينا وعلى وعلنا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 سميتموها سميتموها انتوا اباكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوه الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أم أحدكما فيسقي ربه خمرا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 يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أطوات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف ايها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُبْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّهِ أَرُجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُ يَعْلَمُونَ قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا, إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم يَكُنْ لَمَا قَدَّمْتُمْ لهن إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي من بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُغَاثُ النَّاسُ فِيهِ يُغَاثُ الناس وفيه يعصرون. وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسهله ما بان النسوة قال ارجع الى ربك فاسالهما بال النسوه اللاتي قد طعن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطب كنا ادراوته يوسف عن نفسه قلنا حاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصح الحق ونراوته عن نفسه وانه لمن ذانك ليعلم أنني لما خنّه بالغيب ذانك ليعلم أنني لما خنّه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن نفسا أم ما رت بالسوء إن نفسا أم ما رت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلص لنفسي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 نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء وإخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخل لكم من أبيكم ألا ترون أني وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرؤون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون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 هم قالوا, قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا وإنا له آمنكم عليه إلا كما على فيه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 وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَانِكَ كَيْلٌ يصير قَالَ لَنُرسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَا بِهِ إلا أَن يحاط بكم فَلَمَّا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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ اقْصَاهُ فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا أُفْقِدُ صُوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زعيم قَالُوا تَلَّاهِي لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخير ثم استخرجها من وعاء أخير.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 أبا شيخا كبيرا، وخذ أحدنا مكانه، إننا نراك من المحسنين. قال: معذَّل الله أن نخذ إلا من وجدنا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 فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرُضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا لَنَكْسَرَنَّ صَرَفًا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ التي الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لصالحون. واللَّهِ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا وَصَبْرًا جَمِيلًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَأْتِيَنِي بِهِم جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ وتولى عنهم وقال ياها اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حَرَظًا أَوْ تكون من الهالكين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 إنه لا ييس روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا عزيز مسنا وأهل نظر وجئنا بضاعة مزجات فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا جَثْرِ بَعْلِكُمْ الْيَوْمَ يَوْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجل ريح يوسف لولا أنت فانت لفي ظنانك القديم فلما أنجاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قالا لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا فإنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى قال بخلو مصر ان شاء الله آمنين ورفع بوي على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ جمعوا أمرهم وهم يمكرون حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من نجدة إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها, يمرون عليها وهم عنها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بوتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعا وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى.